وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَمَالُهُمْ كَثِرَاتٌ فِي قِيَاطٍ يَحْسَبُهُمُ الضَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَمَالُهُمْ كَثِرَاتٌ فِي والانما ما ان حثا اذا جاءه لم يجد حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه حتى يا دموع عيني دهو فوس والله سريع الحساب والله سريع الحساب